Bismillahirrahmanirrahim Huvallahu allazi la ilaha illa hu Alimul gaybi veş şehade Huvar rahmanur rahim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 يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم